نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله وعن جابين رضي الله عنه قال نهى عمر عمي أمهات الأولاد قال لا تباع ولا توهب ولا تورث إلى آخره ثم بعد ذلك قال وعن جابين رضي الله عنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد ورسول سلم حي إلى آخره ساق المصنف هذين الحديثين لبيان حكم بيع أمهات الأولاد والمقصود بأمهات الأولاد أن يتزوج الحر أمة عبده ثم بعد ذلك هذه الأمة تأتي بولد فإذا أتت بولد تبقى هذه الأمة عبده حتى يموت الزوج الذي هو أبو الولد فإذا مات أبو الولد فإنها تكون حرة لذلك يقال اعتقها ولدها بسبب موت أبيه مثل أم إبراهيم عليه السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام فلو مات النبي عليه الصلاة والسلام قبلها تكون حرة بعدها فهي أم ولد لأنها جارية قال وعن, عم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد ويتصور بأمهات الأولاد يعني شخص عنده أمه فتولد له. تكون أم ولد تنتظر موت سيدها لتعتق لكن لما ولدت يأخذ هذه أم الولد ويبيعها قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد وقال فقال لا تبع فهذا نص من عمر الخطاب على أن أمهات الأولاد لا تباع، قال لا تبع ولا توهب حتى ما تهبها ما تهبها إلى غيرك هبه يعني ولا تورث فإذا مات سيدها فإذا مات سيدها تعتق فلا تكون من ضمن المال بل تكون من ضمن الورثة لأنها أصبحت حرة قال استمتع بها ما بدا له فهي عبدة استمتع بها وليست زوجة فإذا مات السيد فهي حرة وعلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلم بل بعضهم ساق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد لما فيه من التفريق بينها بين ولدها ولما فيه من إضاعة الحرية عليها إلا إذا بيعت لا تكون حرة إذا مات سيدها بل ساق النووي والباجي والبغوي إجمع أهل العلم على ذلك وساق من قدامه رحمه الله إجمع الصحابة على ذلك أيضا فنهى عمر محضر من الصحابة هذا على فنهى, على فنهى عمر عن بيعهن وكان ذلك محضر من الصحابة لذلك الساقم قدام الإجماع على ذلك قال مالك والبيهقي وقال وهم بعض الروات رفعه رفع بعض الروات فوهم يعني بعضهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع لكن الصحيح أنه موقوف على عمر رضي الله كما ساق المصنف ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم البيع ثم بعد ذلك أعقبه بحديث جابر في بيان جواز بيع أمهات الأولاد قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي ما نرى بذلك بأسا كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد سرارينا يعني إما أنا وفسر الإما بأمهات الأولاد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي كان بعونهن والرسول عليه وسلم حي ما نرى بذلك بأسا يعني جواز ذلك قالوا فإذا كان النبي عليه وسلم حي والوحي ينزل والصحابة يفعلون ذلك دل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم بذلك وذهب إلى هذا القول علي وهو جواز بيع أمهات الأولاد وابن عباس وقتاده وهو رواية عن الإمام أحمد وبها أخذ شيخ الإسلام رحمه الله استدلالا بفعل الصحابة هنا قال رواه النسائي وابن ماجه واسناده صحيح قال رواه أيضا الدار قطني وصححه ابن حبان والجمع بين هذين الحديثين أو الاثرين وجمع بين هذين الاثرين أنه يكره بيع أمهات الأولاد وإن باعها فلا بأس كما فعل الصحابة رضي الله عنه ونهي عمر عن ذلك نهيه للكراء وليس نهيا للتحريم بسبب والذي يزار عن التحريم هو فعل الصحابة رضي الله عنهم ببيع أمهات الأولاد نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد أستغفر الله وجب عليك يا رب. يقول ما الذي في كراهه تبيع مهات الأولاد مثل ما أخبرك لأن بالته لأن ستكون في جانب وابنها في جانب في تفريق بينهم. لأن إذا باعها يفوت عليها الحرية إذا مات الزوج. يقول كيف يكون إجماع من الصحابة وقد خالف في ذلك عالم مثل ما قلناكم. قلنا لكم وقد ذكر بعضهم الإجماع لكن ليس بإجماع. يقول ما معنى قوله ولا تورث يعني لو مات السيد ما تحسب هي من ضمن التركة لأنها مال. لكونها أصبحت حرة. نعم. يقول ما الحكم إذا اعتقد أم الثقة سيدها أم الولد تعتو، لكن لو ما لو مرض اعتقدها الأمر لها، ولا يحتاج أن يدبرها تكون مدبرة لأن أم الولد أقوى من التدبير نعم طيب عبد عبدالله لو قال الشخص لزوجته أنت طالق على ألف ريال يقع خلع ولا طلاق لا أعطنا قول مصنف ها أعطنا قول يقع طلاقا طيب يا إبراهيم وش الفرق لو قال انت طالق على 1000 لو أنتي طالق وش الفرق بينهم اذا قال انت طالق تكون وإذا قال أنتي طالق على 1000 تبيما طيب زيد وش احسن المراه اذا قال لها أنتي طالق على 1000 ريال ولا قال أنتي طالق أحسن لها نعم تقول عمر؟ ها بدون عوض أحسن لها طيب أشتقول ها نقول لا حسب المصلحة أحيانا تكون إذا قال أنت طالق أصلح لها لأنه قد يموت ترث منه هذا أحسن لها أحسن لها أيضا ما تدفع العوض، وأحيانا يكون الخلع أحسن لها لتبتدي من ظلمه أو كرهها، في حين يكون في الحال أحسن، ووأحيانا يكون لها أحسن حتى ما ما تحسب عليها تحسب عليها طلقة، إن لو قال شخص هل أطلق ولا خالع ننظر شو المصحة. أكِر رجل أكرمه سنين ثم راد أن حتى ما ترث نقول له خلي تطلقك أحسن وهي طلق الأولى والثانية هنا. طيب يا بدر طيب وكنايته وقصده شلون يعني مثل ليش نعم لو قال لو قال لها أخرج ع عطني ألف ريال وأخرجي كذا طيب إذا قال أخرجيه وين والطلاق كذا طيب وإذا كان العوض شو مثل إيش يعني لو قال لها أنا بسأل ما يمجابوك بسأل كام شلون عطني كنائة الطلاق يقصده هنا الطلاق على عوض مثل ايش ها طيب بسالك سؤال اوضح ثاني او كنايته او كنايته وقصده كنايه ايش ما شتوي روحين ها كناية الطلاق او كناية الخلع ها؟ صريح الطلاق او او كنايته مع قصده وهو يقصد يقصد الطلاق مثل ايش طيب لو قال برائتك على الف ريال لو قال برائتك على الف ريال يا حسين ليش نحسبها خلع ولا طلاق حسب نيته ذكرها قال أنه أنوى الخلع خلع لكن أنوى الطلاق طلاق طيب يا محمد لو قال الزوج لزوجته خالعتك على ألف ريال هل هو خلع ولا طلاق نعم إذا إذا قال نقصد الخل خل تمام طيب يا نايف لو قال خالعتك نحسبها طلاق ولا ولا خل إذا إذا نهى طلاق طلاق إذا منهى طلاق ها وإذا كان وإذا نواها خلع يكون يكون لغو ليه لغو يا هشام نعم تركي يا أبو أحمد ليه لغو لو قال زوج لزوجته خالعتك توكي لها له تنو قال لا قال أنا والخلع نعم لأننا بغير عباطة طيب يا مصعب بسألكم عن درس أمس حتى ما سير فيه إشكال عندكم لو قال لزوجته إذا أعطيتيني ألف فأنتي طالق متى تطلق متى تطلق إذا أعطتها ألف وما هو في الحال ها طيب ما تطلق اللي لعطيتها المبلغ طيب يا أيمن أمين لو قال له لو قال لها أعطيني ألف يقال لها أنت طالق وأعطيني ألف ها الحين تطلق ليه ليه لما وقع معلق أنتي طالق وأعطيني ألف طيب لو قال أنتي طالق إذا أعطيتيني ألف ها طيب يبقى حتى تدفع صحيح طيب وين قو المصنف يا عبدالله الشمري أيوة إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتين ألفا فأنت طالق طلقت ها نعم طلقت فأعطيتين أعضتها وإذا ما أعطتها ما تطلق طيب يا عاصم لو قالت له خالعني على ألف ريال فقال خالعتكي على ألف ريال ها لا اذا قال خالات خالعتك قالت له خالي فقال خالعتك على ألف ريال يقع الخلع متى هو قال قالت له خالي عني فقال لها خالعتك على ألف ريال يقع على طول طيب طيب أنت جايه اييه زياد بن يسالك انت مش حاضر طيب لو قال قالت له خالعني فقال لها إذا أعطيتني ألف خالعتك متى تكون مختلعة وقت إيش إذا جبت المبلغ وخالعته تمام إذا جبت المبلغ سامي إذا جابت المبلغ الخلع. ها؟ قال قالت له خالعني فقال إذا أعطيتني ألف خالعتك وخالع لازم خالع لازم تلفه ولن وعد بالخلع عرفت شلون طيب يا محمد صالح لو قالت له خالعني على ألف ريال فقال لها خالعتك على ألف إن أعطيتيني المبلغ ها إذا رأت خالع طيب لو قالت له خالعني لو قالت الخالعني وأعطيك ألف قال لها إذا عطيتني ألف أخالعك، ها؟ بعد ما تعطيه يخالع يتكلم رخال، أيوة. طيب أي وين الكلام هذا اللي ذكرناه؟ وين قول المصنف إذا قال إذا عطيتني أخالعك؟ شوف ففعل. إذا ما فعل ما تستحق. طيب عليه استحق استحقى يستحقيش ها ففعل استحقها العوض نعم طيب عبد الرحمن الفريح لو قال لها أنتي طالق على ألف ريال متى يقع الطلق تطلق مباشرة طيب يا بسام لو قال لها أنت طالق إذا أعطيتني سيارة إذا أعطيت السيارة طيب يا لو قال إذا أعطيتني سيارة أنا خالعك إذا قال أعطي هذه السيارة خالعك ليأخذ السيارة إذا قال طيب. إذا قالت لو قالت له يا بلزيز محميد لو قالت له خذ هذه السيارة وخالعني فقالوا خالعك بعد شهر وجب بعد شهر ها هذا وعد بالخلف لازم يخالع نعم يقولوا قال أنتي طالق على ألف وهي مفلسة إيش تقولي شمراني لا نعم هو قال هو يجلس عنده، ها؟ ويجلس عنده. قال أنت طالق، واعطيك طيارة على طيارة. هي تعطي، ها؟ قال أنت طالق على طي... على طيارة. يعني تعطين أنت طالع على أنت طالق على عمارة. وهي ما عندها شيء مم. يقع طلاق رجعي في الأولى والثانية إيه نعم فلا ننظر إلى شرطه يقول لو قال أعطيتني ألفا بعد سنة فأنت طالق أليس صداق في الحال لا لأن طلاق معلق العطتين ألف بعد سنة فانزل كم أعطته ما يقع طلاق نعم يعني ينظر هل اللفظ منجز أنت طالق أو معلق وإذا كان معلق هل تلفظ ولا ما تلفظ بالخجل نعم